يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له أولوك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 ولوط إذ قال لقومه إنكم لا تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أإنكم لا تأتون الزجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر